وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِغُرْفَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا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 كان الناس أمته واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ونزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلافوا فيه، ومختلف فيه إلا الذين أُوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بين بينهم.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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفطون قل ما